「あなたの手話を you、uh -huh. 「あなたは」<音楽> 「今日も明日を迎えたら」<音楽> إن ض ي ل ه الدكتور محمد راتب النابلسي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 اسماء الله الحسنى ي و ونقعهم م نطرة و ر ا وجزاهم بما ص Thank y you、uh -huh. ر موسوعه ي النابلسي و ك ل ا ع ل ي و م الاسلاميه و اسماء الله الحسنى あ。Uh huh. uh huh. موسوعه له النابلسي و للعلوم الاسلاميه و ر ب ي ه الاولاد في الاسلام s h a t up.